اللهم اجعلنا من تقى شهر رمضان اللهم اجعلنا من تقى شهر رمضان اللهم اجعلنا من تقى شهر رمضان اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي النار اللهم اجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار اللهم ادخلنا الجنه مع الأبراض برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا